جاطائمطط المططمااض ج صاحب السمان أمة الإيمان يا جند صاحب الزمان أمة الإيمان جاهدهم أنا الأوان حطيم الأوسان حطيم الأوسام في قدوات مرحلها رحمة الرحمن في قدوات مرحلها رحمة الرحمن وساحات الحرب بها شعلات الإيمان قلوبكم ايمانها يشهد العرفان قلوبكم ايمانها يشهد العرفان ونفسكم إباؤها أذهل الطغيان ونفسكم إباؤها أذهل الطغيان يا جند صاحب الزمان أمة الإيمان صاحب الزمان أمة الإيمان جاهدوهم أنا الأوان حقيم الأوسان بمولاوسان هذا الشاهد بالحيمه جسمه الاقهار هذا الشاهد بالحيمه جسمه الاقهار يثوب به ثوب الديم انا داعيا حيدا Allah أكبر وروحه تعل السماء Allah أكبر قد صاح بالكفر آما ترهاب قد صاح بالكفر آما ترهاب Ya Junda, صاحب الزمان, <سؤال> أمد الإيمان Ya Junda, صاحب الزمان يمل ااوسان عندنيكم رد الاذى حطيم الاوسان عندنيكم رد الاذى حطيم الاوسان حارب القور رد الغوزة واسحاق العدوان عن أرضيكم رد الغوزة واسحاق العدوان وأجركم يوم الجزا روضات الرضوان وأجركم يوم الجزا روضات الرضوان جندى صاحب الزمان امة يا جندى صاحب الزمان امة الايمان, الإيمان جاهدوهم انا الاوان حطيم الاوسان ليم الأوسان